Yeah. أَبَرًّا فِي وَادِ سِيقٌ عَلَجَ يَكُن جَبَّارَ وانكر في الكتاب مريم إذ انتبهت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من Qim okay. في بن شوق لن اكبزيه قالن كن لي ربك يه فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء ذا المخاب إلى جذع النخلة Oh, <laughs> my تنتصر واهو الذى